وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَنُوتٍ وَجُنُودِهِمْ قَالُوا قَٰنُونُ رَبَّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَا ٱلصَّبْرَ وَثَبِّتْ أَنقَامَنَا فهزموا في ان الله وان كنتم لتدجون وتانكم الله ملككم وأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دفع الله أوهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العلي العظيم الله صلى على